uh يتينهم وليتمتعوا وليتمتعوا فسوف يعلمون أ يروا أن جعلنا حرا من آمنوا ويتخطف الناس من حولهم أ يروا أن جعلنا حرا من آمنوا ويتخطف الناس من حولهم أ فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم مما نفترى على الله كذبا أو كذب بالحق لَن نَّجَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ألف